ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن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 ما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا, وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم لَنْ يَعْلَمُوْنَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤواة نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤواهم النار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 فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُنُزِ فنخرج به, زرعا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ